أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حروم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا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 الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماه كل غير الله به والمنقلقة والمقطوبة والمتردية انقيحة وما اكل السبع وما اكل السبع الا ما قايتم وماذبح على النصب وان تستقسموا بالاذلان ذلك في سقه اليوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا وهم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم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 مكربين. تُعَلِّمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَابْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 محصنين غير سافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين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 ِسَ فَلَم تَجِ مَا آ فَتَََّمُ صَعيدَ طَيبَا فَمْ سَحر بِيُكُم وَأَدِكُ مِن ماَا يريد اللهَّهُ لَجَعَلَ عَلَكُمْ مِن حََجَ وَلكريد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 ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وَذَعَتْنا مِنهُ مُثْنَي عشَرَ نَ قِيذَا وَقَالَ اللَّهُ إِ مَعَكُمْ لإِن أَقَتُم الصَّلَةَ وَآتَيْتُ مُزَّكَةَ وَأَمَتُ بِسُلِي وَآمَةُ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 وَنَا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وَمِنَ الذين قَالُوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم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 ورسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي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 قُلِ اللهُ مَالِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ النَّصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَاةَ فَتْرَةٍ مِنْ أُرْسٍ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَكُمْ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 يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّ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 سي واخي فثرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه تيه هنا في الارض فلا تسع على القوم الفاسقين